بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسط إذا وقاب ومن شر ما في العقد ومن شر حاسد إذا حسد